وَإِذْ بَنَوْنَا الْمَسْجِدَ مَعًا وَأَذَّنَ لِإِبْرَاهِيمَ أَن بي طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ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 ثُمَّ الْيَقُظُ تَفَكَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ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 فحنا من الله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختفه الطير، فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك، ومن يعظم يرى الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن كانهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.